أن أعتمد عمي دوني طبل أن أعتمد داخلي حبك يبقى متجددا مهما أعقوني لا لن أتركك عمدوني أريد أن أعتمد عمدوني قبلت الرب السيدة حياتي قد كانت سدى لا معنى لها وصوت أهاتي في الأرض والفضاء عني من يأخذها عني من يأخذها سواك حبيبي في الحب العجيبي سواك حبيبي في الحب العجيبي men ala salivi sana'tu nidami duni uridu an a'tami da ammi duni qabl رب انت يا من احتملك عن ديونتي ما من يوم خنت هونت وللانه ما زلت تستر خطيئتي تستر خطيئتي بشوق في الجبين بوعدك الأمين بشوق في الجبين بوعدك الامين في الدم الثميني أعطيطني الفدا عمدوني أريد أن أعتمد عمدوني قبلت الرب سيدة داخلي حبك يبقى متجددا مهما أعطوني لن أتردد